أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان منكم إلا وواردها كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وندر الضالين فيها جفيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننج الذين اتقوا ثم ننج الذين اتقوا ثم ننج الذين اتقوا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَاثِيًا وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آذَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامُوا وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أحسن أثاثا